فاتقوا الله مستطعتم وسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم وَمَن يُقْشِحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ Alam ilmu dan kesaksian yang